ليس لي حول فاني بك حولي وعلي بك حولي وعلي في شهقي وزفيري أنا محتاج إلي أنا محتاج إلي أنا محتاج إلي ربي لا أرجو ملاذا امنا إلا حماك امننا الا حماك ربي لا يسعد روحي ابدا إلا رضا ابدا أنت ألهمت فؤادي حب خير المرسلين حب خير المرسلين وبه أكرمت قومي وجميع العالمين وجميع العالمين يا الله نفسي بتعالين من الرسول. الرسول من سما خلقا كريما وتسامى Bir من bir resul. Bir taali, bir